119. وخلقناه من قبل من نار السموم 110. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون 111. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين 111. فسجد الملائكة كلهم أجمعون 112. إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين 113. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع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 117. قال فما خطبكم أيها المرسلون 118. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين 119. إلا آل لوطن إنا لمنجوهم أجمعين إلا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 119. وأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتكت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون 110. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين.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 فجَعللن عَِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمضَرنَا عَلَيْهِم حِجرََةً مِن سِج إِ فِي ذَلِكَ لآياتِ للِمُتَوّمينَ وَإِنهَا لَ بِسَبِييلٍ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 117. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين 118. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين